ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او اخلص سمع وهو شهيد في أخوة صلى الله عليه وسلم أفرميت من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى او من بك اشيه الجنه او, أو يبغي من نك ولكن من يابى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي هي جنتي نجرك بيت فموي بره هي جنتي نجرك قال من أطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد أبى اوي بقسيم من مكاشه الجنه أو اوي بقسيم منك نكاؤه جنتي رفز كرده جنتي نجرك سيتي غمبرا مشكين خصوصا سيتي غمبرا محمد عليه الصلاه والسلام كتي شواي همو امتى والله همو قسكاني برخير وبركته إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى سمعا وهو شهيد ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى سمعا وهو شهيد